ذلك الفتى الوسيم الجميل الذي أوتي شطر الحسن فتنته امرأة العزيز لكنه استعصم وثبت ثم تحدث عنه نسوة المدينة لكنه ثبت وهو الآن يدعى علانية إلى ما يغضب الله جل وعلا فهل سيسقط؟ يا شاب يا فتاة يا من يتعرض لفتنة يا من تمر به شهوة يا من تمر أمامه عقبة هل تثبت كما ثبت يوسف؟ هل تستطيعين يا أختي أن تصبري كما صبر يوسف؟ هل تستطيع يا أخي أن تقاوم شهوتك وغريزتك ولذائذك التي في نفسك والتي تدعوك إليها النفس والشيطان هل تستطيع أن تثبت كما ثبت يوسف؟ اسمعوا ماذا قال يوسف قال يوسف قال ربي السجن أحب إليه مما يدعونني إليه يا رب السجن, السجن أحب إلي مما ينادونني إلي يا رب لو أريد لو كان هناك اختيار بين أن أسجن وبين أن أعود إلى الفتنة لا يا رب اجعلهم يسجنوني اجعلهم يرموني وراء القضبان يا رب المهم لا أعصيك المهم لا أفرط في حقك انا عشت يا رب طول عمري بريء أبحث عن السعادة أحافظ على نعمتك أتذكر آلائك وأفضالك المسلم يجب عليه أن يتكل على نفسه أبدا لأن نفسه ضعيفة لأن نفسه حقيرة بل يجب أن يعتمد على الركن الركين ربه سبحانه وتعالى فيلجأ إليه ويعتصم به قال ربي وتأمل كلمة ربي أضاف إلى نفسه أضاف الرب إلي نفسه لأنه يقصد يا ربي أنت ربي انا الذي ينصرني إذا ما احتجت إلى من سرته ويؤوي الى ما احتجت الى ايواءه